وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وعجبوا جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهو واحدا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 أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يذوقوا عذاب أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الوهاب أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَاهُ نَارِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده وما ينظر هؤلاء من فواق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 له تسع وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة فقال أكفل ليها, ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخلقاء ليبغي بعضهم بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الذين الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هم داود أنما فتناه أَنَّمَا فاستغفر ربه وفر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود انا جعلناك خليفه في الارض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 وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إِنِّي أَحْبَبْتُ حب الخير عن ذكر ربي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 نس لي الشيطان بنصف وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله وبثهم معهم رحمه منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث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 السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملل الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين اذ قال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 لَمَّا جهنم منك مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ ذكر ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا بعد نَبَأَهُ بَعْدَ حين